قل فأتوا بالتوراة فاسلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله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 119. وقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 110. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 دون عن سبيل الله من آمن تبغون عيوج وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها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 تَصِن <فتصم> بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقَى أَن تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تَصِنُوا وَتَصْفُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُونِي أَمَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وانا فاصبحت بنعمته وانا وكنتم على شفاء مِنَ من النار فانقذكم منها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 يوم تبيض وجوه وتسوى الزوجوه فأما الذين شودت أجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتْ أُدُوَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله هم فِيهَا خَالِدُونَ تَلَكَ آيَاتُ اللَّهِ نَسْلُهَا عَلَيْكَ فِي وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الْمَلِلَ الْعَالِمِينَ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 قَي وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَأَى آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن إِلَّا ثم منا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتزون عشركم وعشركم لله يا لباتنات واحنا كب اللابنات يجزكي افراد وونا كميديا يا عشر ردي منو السعودي كونوا سب سنه تفسيرك القران الكريم كباتن يا رودو عشان ككمه ايها الذي صدق يسرى شناد وكبل الله بنايا من ضمن سوره عمران ايته 19 يا لවනكو يا ابي من سوره نفسها مثل سوره ال عمران كامله اجذوح كل رزيا عشردي غوريي اباء اليهود والنصارى هميه اي سمين جرين بانو إسرائيل <سؤال> اما يهود هنوذين اما النصار هنوذين ايه اللقادة لقايو اللشيغا ايه ايه روتاس انك مؤمنين تألوغة لقايو او اي بحسبي الطبيعة اي مغتاين ايه اللمرا وددي اي مرين فسولك عليه سلاة وسلاة بسهو حقيقه نو نوشيغا ايه لا تترعوننا سنا من قبل لكم بوي. مارا الذين هذما يدتك يذن كاريا وذذا عذيبات غاليتان هكذا كيتي الله كلا بقالي حتى لو دخل جهرة باب لسلكته نال في عن هذين مراندا في هذي قد هالقرة أبشر علي قد كت هذي قلني ولقي. اليهود والنصارى يا رسول الله قولا نو سيش ما على يسعه السلام ومن ياكل شيخ كان مخالفا الى الدره او دن ياجي والله قبرت كل خوي ايسمين جيرين يخمهذيا بنت اي وحقيقا لنوعدين اياما لينه وقدي قاية حموضي اما ايجا قفت في الكلمة قال تعال خدوحوا جيري كل الطعام انت اي كان طعام كل جيري وحوها حلا مدء بنانة وحلالة لبني اسرائيل نبي عقب الا محو ماهانة حرم إسرائيل أو على نفسه بسبب نفسه سكر كذا أو من قبل أن تنزل التوراة توراة إنت الذي يجين كهر كل وحاطر هذا الرسول الله فاتوا ما دم بني إسرائيل أداتهين التوراة الكتابك النبي موسى فاطلوا توراة التوراة الأخيرة. إن كنتم هدئاتهين صادقين اكو روجيقي ايده وهي كابليشا و هو نبي الله يعقوب عليه السلام خلي بدي و ها كلي بو سؤالك على وعلى يسامرك مركب ها كو ري غايي و يعقوب عليه السلام في مصر القبطي اي قوي ما دنيقه ملكوا أبا الشجنة للنبي الله يوسف، وقد أحسن أبي أبي الله وإي ونفلي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، قبلي ماذا النبي الله يوسف عليه السلام إذا أخرجني من الجب المويره، هل كأوقد راسدني، هل قد أم بشر الجولين باللغة طوري، هل هو الذي سدني قنا؟ من العادي أهودتك اللغو إذا وعند الله وصيوا اللغو أرجعيوه ترينك ذو دورة يولاليه ما عالك كوري بي مركزه لي وقال أحسن بيه إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو إذا رباديه النبي حقوبها للنصي هذه الآية لأنه يبوها حانه قيلوا جعله إذا يبقى وحباديا اللغو دقنا لأهوقي نبي الله عقوب وحن وصدي نقبع اللقاء قابطي هلقوا الناس ساعدوا العفار بيتك اللقويلة اقصوا ماينا قاستان اللقويلة باقوا لحن نقبع قلشوا الله من ويدي حنون كاذيب وحاملوا وايه وقلنا تخيم مرك وحويري لله علي إله وحاق قبلا كهاجا خدات وقتها يقع عافيسه وحنه وحنه وحنه اجعله بلسك جوتيني ونبتعد انجلاحه وقاليك هاي نبتعد وصدق الله في قوله إن النفس لأمارة بالسوء مركا النفط لدك على مده الجنة المقلة وصدق الله في قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي الموت إن النفط وعلى وعلى لدك على مهواء ليس كعليا دين تلقى عائيا لمنك يهويا وعلى اسكيلانية مركزه الهداد الاهو لقطه يعافسه وعنعنا هو حنجعله وجوجناه الاهوان منوكسه يساقنا قيله الجيل هاني اسي اهلي بكيسا قيلت ام نغن ماي وحجع له نفتو قناحو قلقا يجاي الانتة تاريخيا سيدا قبل امتبان اسرائيل وحيلا قيلة الاهوان العل كان هيني بكيسيا عانيسا لاموحنا نبي ابراهيم نموحو يجري كالك الدين إبراهيم بيخدك وعلي بان بان سيقسان إبراهيم إيه وقت جيسي حتى يعقوب وإيه وحيسك جوجيه تورادنا موسى اللي قلت موسى أفر بو يعقوب ترتضى موسى ماركي الله ابتريه بو يعقوب أفر قلت كل كالك تاريخ جيه رهي لبكيسه إيه عالي سلي جوجيه وطاريخ النبي يعقوب إبراهيم وانا التوراة انتي اللي بيجي يقول بيننا كل طعام هنقري كله كان وحوها هنقري قال الطعام ما يوكلو من هو علما كولا ابقى وحي اللي قاليو وان مشروب العباهين إلا عن ليولا يا طعام ليرا كل طعام كنت ذلك كان كنت هنطد كله قاد وعيهاي خلا متبنان لبني إسرائيل نبي عقوبه لاديسا واو بناناين إذا بدخل ذلك المرأة بضعتي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم عيالة وطيبة بنانا لا مركز قفك وجيب بكي جنح هان في سورة النساء وفي سورة الأنعام إذنوك تجدوناتا حلن حلال بقاء أنت إذا لبني إسرائيل هاي وحلال هاي إلا ما وحما وحرم إسرائيل إسرائيل يعقوب حرمي على نفسي ومد وحثا من أيامك كالك. كل كلن كان يعقوب النذر قالي إذا إحنا النذر كجالي حدي الوقت على لو عافيو إنه وحش عليا جينا ومضى عروتي وينك تثا من أيامه واستغ يعقوب كلية إلا ما حرم إسرائيل على نفسه لا على غير عروتي سواء بين عني وانكسينه البيه وعنايا تتكسيك مجرا ومذكلك مجرته وهي سوي عقوبك كليك وانا من باب النبري لا من باب الوعي سمد وحكيمي وإله أجري أي ماه اوه النبري اولا إنك العالمي يجري بك الله عنه وعجب معه مباحة إذكار فالخواح مباحة وإذكار جاء ذكرتها طاعة لله تعالى من قبل أن تنزلت ثورة ثورة دجنت هذيكور باواركو أه وليبا توراها بيقات كنتان كما تعالى اللقاء هل يمعي والوحاتر هذا الرسول الله فأتوا لك هاليا بيت تورا كتابك توراها هالك هاليا بابا ديت فأتوا لها توراها أغريا إن كنتم هداتي صادقين كووارلوش يقايا حقيقة دي مركز أسلوش يقايا وارينتانين ايان إبراهيم نكوصي موسى نكوه ريسي يعقوب بنا نكوكوب ناي إن تأكدت هذه إذا ذري هذا الأداة في وايوب فمن هوها إفتراء بين أمته على الله يدعوينه كركي الكل بين من بعد ذلك حذور كعدادك الجلال فولائك قوة ورك عدادك الجلال بين أممنا هم يجر أبواه نمون هو جدرهم عمرك جدره عديس إن إقام الله يبين أبا بعين هيا لوركي مركوان العديين ورك مركي العديو إيه ورد ماذا لدونا إياه قولك يدو حقيقة ذي لشكل سم الميتة كدن بيزة وظلم على الله وعلى كتابه وعلى أنبياه فمن روح إفتراءه على الله إبو وينكرك الكذب وبهن من بعد ذلك كنت إنت عداتيك كذل فأولئك كواهدبك بالأمان إياه هم إياك عواليمون وقردرون صدق الله فتبعوا ملة إبراهي إذن نبي إبراهيم دين سيسي هي توراة في أنجيل وحي النبي آلها يوحي كتب لسيئي إلى باكر كرن كل قل كايدنكو انتابعين تدريسا خلطة إبراع قل وحاتر هذا صدق الله خبر ربو سيئي في جميع ما أخبر إلى وحي أور همي إذي الكتب كرن سيئي أولي بوحن رناي كمائما ومن استق من الله قيلا حَدَثَ إِلَاهِيَّ أُغْرُجَ سَلْسَلَ مَجْرُو كَفَظَ بِأُ حَدَثَتْهُ انْضَبَغَ وَعَضْرَ عَلَن مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ نَبِيُّ إِبْرَاهِيمَ جِنْتِ سِرْعَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ حَنِيفًا مَتَكَلَّعَ دَي شِرْكِ قُلْ لَهُ عَلَيْهِ أَعْطِ لِيَ أَصْنَامًا وَدَن أَيُّكَ لَهُ حَقٌّ وَلَيْهِ وَمَا كَانَ مَنْعَ فهذا اللوه ذاتية كان مذا من المشركين كوه يبقوا شري بياله كميد مآهي ناجعسنا وحا حيري كالله جري مشركين في عرب غير مكاهي اي لقوا شركي سمعين اي هو ثانية نفي ابراهيم هفري جرى به نحن على ملة سيد رأي اي الله يري وما كان من المشركين ابراهيم وحا الإمام وأهل التوحيد بابا اللي يرى أهل الإمام وأهل كل الوحيد من الإبراهيم والحيال لما يركوه ينبغ شيء يساوه والوحاة لهذا الرسول الله صدق الله خبئ وأوروسه في جميع ما أخبر وحي أور رمي أولان أيه إلى سبحانه عز وجل كل روسه كلمة بالمناسبة صدق الله فطبعوا ملة إبراهيم أخرانك مركي الأغرياء مقطع كميلا وهذا القرانك البلاد الإسلامية وحيب عادل صدق الله العظيم لأجل هذا لكن قبل كمد قرآن كان الله أغريه وقد غيره في الجيسه صدق الله العظيم كل رابطه أي عالم الإسلامي وعادل أي دلقان وأوقر مع الله إسكوها يا وعك لما رسولك عليه سلاة وسلم ملكو إسكا قرآن أغرينا أي أعماله وأغرينا أيه صدق الله مورا جريه عبد الله بن مسعود يجري ماير ما الما كمذا اقرأ علي القرآن عبد الله قرآن الوغري عبد الله يغير اقرأ عليك وعليك انجيل ما الذي يذكرك وشود تجيء كر كان قرآنك واقين كرا سبحان نعمها فإن أحب أن أسمع من غيري أنا جبادك خسادي كذا نيسان جيزان من الذين كذجيت وجعلني الوغري فبدأ صورة نساء عبد الله سوره نس بالله الى قولي تعالى فكيف اذا جينا من كل ما شيء ماشي اسمركم مرى الرسول كعبد الله ووجهه يري حسبك انا جالنت ان يقفل المقلسين اديني اجري قراكو يقفل الجوج عبد الله ان صدق الله وما دين صوبني صدق الله دي كل كان يتبع ان انا وانا فرج ان صوبنه الرحمن مجر في عصر الرسالة وخلفائه الراشدي Kolkis on vanha unola, sata kellaa, takaisin kissanuk, osmavikaa, ja kuranka animu sodeja, ja kullaa vaahuja juudin, atrikodin medjilin, asallitsi vaahuja, ja on vanha, kare, keri aluka, join medjilin, kolkis on sata kallaa, join medjilin, helle johdin, ja sata kallaa, joilla on قل وعاتر هذا الرسول الله صدق الله إله رب سامي أفترع تضوحت العدم من لة إبراهيم إبراهيم دين ديزا حنيفا يسوع إبراهيم كل أحد شركي كل أحد توحيد وما كان إبراهيم ماعن من المشرتين انت أبو شريج يا زا كم يد ماعن إن أول البيت تنخد اللي بدو وعلى غدنا يا بنو إسرائيل وعيل هذا إلى قاربته فانايا حرم كان نواني ناية حرم كان عرب كذوي حرم إلى عليه هيو عربوا جرين أي حرم كان جري عاجل النبي الله لا إبراهيم بحرم كان جري مرخين النبي إبراهيم نول يا عربوا حليام الجري إذن حرم كان وحرم الله يا قوم قبلن أي أوفان بنو سائل وعياذن قبلتنا بيت المقدس بيشجعين قبل قبلتكم ورسولنا موسى عيزي شيقايا قبل رسولكم محمد وكتابنا من ديرية توريجي قبل كتابكم قرانك فنحن أفضل منكم من هدى القبلة لأننا تينيكو الرئيسي كتابك أننا تينيكو الرئيسي وصوصا أننا تينيكو الرئيسي أننا عايزينك قيمة بالبال والغبانية لكلك مال إلى اللجوء عبد ذلك كركيزا أو حرم كان كركيز المجد. قالت تعالى حدوحرين أول بريت أقل كان أجوهر ييج أقل كاسو وملع نقول كلا دجو للناس تبقى إلى لك عبدان لا دجو للذي أقل ول في بكرة معيار كذي برنا مكة هي بكة لذا هو ليها كلمة بكة وبربرين تبوك جذابيره عن أقل جذابيره. او يا دور كمان انت سيفره هو قال اي كسو دوله اي مكه بابي شو الذي تيول في بكى ما جالدان مكا مباركا اسغوا اقل بركيهيا كوقل ككن واقل بركيهي بركدي شكو كم فيه عبادي لو أجيزوا أن قنا مئة ألف إبادة حديثك صلاة بقول أواقي لكنه فرق يا الإبادة ذكى لا ذهيم مال أما قرانك أخر يا أما كصومه أما ريالكم بلحية حداد مساكين العرب هل ريال سيزو مئة ألف ريال بنقوله حداد ركعة كتكتنا مئة ألف رقعة. حداد مالكم صومتنا مئة ألف يوم صوم بين قلبي كل كان مبارك ما دي صوم هذا ساسو بركة ولا هي العبادة فيه مندلبا أركان في الإسلام كا هالإسلام كثيرة شو كأقومي حتى سوى واحد من هكذا ما جا عن قاصي حماي إنك استوعب العالم الإسلامي خلاص أنتي ملعري غدر أي حرم قو شيء جد حرم أنك نعي نجى وعذو تزويج يه بينهم وشوي حرم كان كليه تاجيره الى بان حرمته صار ايذن حدكي ملكه لو ما سمين والصلاة لا تذح إلا إليه صلاه دين واتينوا صومرني وحيث ما كنتم فولوا وجهكم صبره ام عجز كجيره ام عجز كجيره ام عجز كجيره ام عجز كجيره ميل اجتابه وجه ادي صلاه دي سغ عبيسه وحينين قوس وطير تيره الإسلام كامل حقي ميلان سلان كو اسي خيما وطير تيره اسلام كامل نيبد غليو اله ديقي شاهليه و اسلاما افدو وان كرمان امريكا اي غالدو دلك قيسني اي ميل و بغوميسن هي واكو ارتغنا اون قوتو الله هي اي مجيرين كو و اسكو داي سوغيرار سيغ ابراهيم و البابيل اذا ناشا ميل بركهتهم سبيدا مبارك مثل البركه دي وهدا حنون بو يا اهل العالمين مسلمين في ادمه در الميلك قالوا دوه درم كل كاي مسلمين ته گومايستد او اني دينته دافيان گوداي لكن لبا کو گولیسن وایه اولا صبله وخی یراده مصلي المال ودره سنت قاردو صبله سو كلك صونك دعوت إلى وعمل مسلم دم أنتي كل مجا أنتي إذا أنتي مسلم كلاجات كان كريمات وحك على كأس يقيم بلدانه كتابك قرأك وعلى كتابك غير يا فريتوني يضعون صورتك كومة يا مسلم من يجوع بيجرو ميسيني أردنك راجي هي اسمها في كنن إيش كمل كمان ولا كتابك كلك أنت كتابك عنده وداك وجيله هي كعبدة لبدانه و في كل سنه موكل مرجو شقوا ما إذا اذا قالوا كوغولشان ويد لبان وايش قدين لبان هي تشكيك صنيا كتاب كوحي لاده حق لو بيدو دا قولي يا كتابن حارث مر تشكي بلاكامي هل لاغورو كنا هل لاغرا كنا هل لديلو عادلك كتاب كوجلت ايي ذكرين عصيه حرمكينه ويدن او ضيع ما ما لقاحا لما عبدها يو. وحا إذا لا الله سمعينا أما طوافك الله سمعينا أما وجه الله دينا أمر من الله عز وجل وحا اللي عبدها لقاحا ما دن الله كماله إله النغير سبحانه وليتطوفوا بالبيت العتيق أكبر يا جينا وجه الله بإله النغير لأمر الله أبداً في أخوان الله أبداً في المسيطة والجمارة في سجنة للعالمين وإنسان للسؤولية وإنسان للحافظة بل بيكيو آيات العلام ويالبننات العلاج معاكم ذا نبي الله إبراهيم ومدده قدم بيشان لقرنه حباد أمر قولي شاية نبي اسكو شاية باية الله ده ايه لغيه النبي إبراهيم هو جرباني آدمه ايه بحك لان سيدي دوباتي وكاله ولينا وقويا عن حكمتين ايه إبراهيم كدن بيسينا لديه وليم نيشي الله وعلى مول صفيا مروى سيدوك له وعلى مول قلتها يسببا فيه آيات بينا مقام إبراهيم ومن دخله قفها قال كان وحوه نغضا آمينا مدن نفاته الله وإلا بات الله معنا قاضي قول كنسي ادورك ولله يا ابو عَلَى على الناس يدذكرك حج البيت خابده انو مَنْ روحه إِسْتَطَاعَ اودا إِلَيْهِ بيت سبيلا وداعان رحمده الله فير حج وها نغو واجبيه واودو اودا شنا ربان بالبلسه حق عارف ما واجب كان كان وهي أدنى فقيرين مسؤول انت أنت ما قنده يقصي النوابات حج هذه كرزك نبت قليلي وأكاني سباع وإن جتك يا ناشا لهم ما ريشين نبت قليلي والنفط هذه مال كعادي يقول نبت قليلي كل كعوض في أود أولا كل انتو خير جعل كأب ب top إن النفط هذانا لجنيسه مسلم كنا عذاريسه أوتى حوا حجنا يا وحلاك يا ما يجو حاجه هذا وحبه لي كريم الى عمكم مصاري وحن قال لكم مكلف نفس لنا اكو كلف مسلمين تن اكو كلف هذه كريم هذا ترى امرك اد مشي تمدد هذا يامر في ودكسانك واد عندنا يا كان حجك واجب له مصاكين وحي خرج يقب حلا ان فقاء يرى باهنا ودك نفق يقول له هي حجكم بعضيان خيرك وغفرا حلي علام لك وغفرا وحلو قدر اسكوا عداد انت سقيمي منك اهيضا معانك يا ذارك ولله الهو حولي ياهي على الناس تذكرك حج البيت بيتان هو حجيو من روحه استضاعك راه إلهي بيت سبيلك ودبعا كبحك راهوك قولك عداد ودبعا كبحك راهوك وحاديكو اهل حديث حدافر ايلا و ايلا و ايني قاده و ايلا و انا انان ماشى اذييه وها كودا با ولا عصوق قال لي سي مرق قال الله وي وي للسوق ما ليس ضاع الى سبيله ومن كفر فك ان هذا ابي واجب كاد الى انو غتو انو قال يا الله الله عن العالمين كل يا اهل الكتاب لما تذكروا منكي بنو اسرائيل عياتك الله إياك ففرنا إذا مقفك ملك الدم بيقال قليل إنه أقول ليه إنك لباك نظر قلوا حاطر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب كتاب كددك سيو اليهود والنصارى ومن عندهم كتاب لما تكفرون محدود دين يسانو بانين يسانو بآيات الله إلى آيات محدود دين يسان والله إيبنا شهيد الله دوريو قالما وحي بو على الدورايا تعمرونا سمينا يسانو كفر ليا بينتا شفاتيني المعامل على عزله وتسله لي دينتي ساك شيكيناي اي تورارنجي لوو شيكاي باي كلي ودا بينيه الرسول الله يا اهل الكتاب كتابك دوت لما تصدون معاد غريبسان ان سبيل الله من دتك امن الدينتي أبغونها إذنك الدين في إبؤجرين أيها حواجا إذا أمد غلوعا وأنتم إذن كنا سهداء أضمخاتي الكتيهين أدفتيهين دينته وما الله إبماها إغافلين ألا موت أما وحاد تعملون سمعين إسانه والوحاطر هذا الرسول الله يا أهل الفتاة يهودية النصاري لما تكفروا محادوا بيننا إسان يا الله إله آيديه محادو بينينا والله إبانا سهيد على تعالى عنه على ما كي كركيا تعملون صمينا إيسان في علبة والوحاطرة ذا الرسول الله لأهل الكتاب يهودي النساري لما تسدون محادو غرب إيسان عن سبيل الله إلى أي دينتي إيسان من داد محادو غرب إيسان آمنا دينتي إبارهم إيهي سبغونا إِنَّ يَا تَجِي وَجَنَّدَ قَلُوعًا وَأَنْتُمْ مُذِنْكَ أَتُشْهَدُ قَلُوعَ اثْمَائِنَ إِنسًا كُوا أُغُورْ كَايَتِي وَمَا لَهُ بِدَمَاءٍ غَابِرِينَ أَلَمْ حَمَّا تَعْمَلُونَ ثَمَائِنَ إِنسًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا فَرِيقًا أَيَذَكَّرُونَ نُزُلَ أن رسول الله جالي المدينة أو سيا خدري بالأورنجي، مقال أن المدينة المنورة تغني، إلى جواب من أصل يمني، يمني صنع ما كان كذوفا، كل كيمن كبيرين، كي. إلى ذرول في عنا الله سيء، وإلى أوجل بلدة طيبة ورب غفور، أيه كبرين، كا كل كأصل بلية ولا بادية، ومزقناهم كل ممزق. ياي الله كل ممزق <تصفيق> تلك كان نال والبا يكرن له خلق عاصية خدرج أبناه قيلا ليش كبيرة أسأل قادوا اليمن مدينة فيرقطةج مدينة تجين مدينة مركي تجين البطن في هذانا وأهله ذين وقولي الله باتنسانه بألحاح كل كاس النبي كما ركويه عليه سلامة وسلام إلى نبضي السلام نما وحي بأنت با اللي اللو بي وعسري جاهل وها مسلمين للنغضة وإماك قلبي بوذكالي وأنصاو الرسول الله كنت تقول مول موه تصري في عمبي آيين أيها الأساس النغضة وحي اللي اللو بي مين يقوله أولي أماك إيسا الشاس بنقيت تاريخ داس من السعودة المدينة وحكا دقنا يأوحوا كأوصية خزراجو سانوكالأوضة فاليا ونبا ننكاكالي محبته وقبته نفتا نوسي موت أجيب ويهوز مسلم يقاليه الدين بقل بقليه. في بحرقه وفكره وغيره ماوسي يا خزره باصلع نسو قلت لك هو يسو جعل هذا وينالكورية أصدره ويسو جعله بريالا بدك علمو الله إسباديه يوضب بحي دي, دي جاهلين اللي يسو تريه يوينيك عنده قواص نعتك ماشي باقولو بوفاقد اللوين قاقاتي قاقاتي قاقاتي كل حقاتي ويحيبا اللا صوحة صوصتي مورانا اب اللهو داي ترباق عالتا اللي شوخات نبقي اهوكي قارو اللي يلانصار واحدة قالانتاي هدو نبقي يميد مركي نبقي او يميد والجوكسة دي. نبقي ادبو عنامتاي ارمتي بو اقادي هنا يويل شاشي اركودي لا قونسة دي. من كان كنك غدائي انا انت هو يا تيمت قال تعالى خذوا حريا ايها الذين ذكر امنوا حق الرسل ان تطيعوا حدا فلياس فريقاكم من الذين كفروا وتركوا الكتاب الذي يردوكم ويد النقي بعد ايمانكم اذ مؤمنين كنك الكافرين قال ايو وكيف هو يأيه سيديبان تكفرون احصاري وقالوا بيسان وانتم بذنك وططل الله غنى يقول عليكم قرحين آيات <تسكت> الله آيات القرآن كافا قرحين كوشو الضغا سيء قالوا وفيكم دعوه نوحا كجيرا رسوله على رسولك سياء فنو ودعوه نكجيرا سيء قالوا ذلك ومن روحا يعتصم قفسها بالله إلى حاركي سيقفك قفسها فقد وحقفها ودهان يحنونيه إلى صرات جب مستقيم تصوه يا ايه الذين دادك آمنوا حقا رميه اتقوا الله الى كعب صدى حق توقاته الى عب سديس حق هذا وانه وحد ذال الله حق وانه ابوه قنس المعي واعتصموا قب الى جميعا ولا تفرقوا هكذا ذكره واحد حسوز ناتل نعمة الله إلى برواقدي وعليكم كركنو برواقيلي راقلوه أهوي إذ كنتم مكذّان قتام قبل الإسلام أعداء على الإسجورة وفي ألفه أباه الصدومي بين قلوبكم لا يلكن لا حوله وفاصبعتهم أدرادن قتام في نعمته إلى برواقدي سو السلام نماذنك برواقيلي سلبت هذه أخوانا ولا لنقتل وكنتم أولا الهانجرتين على شفا حفرة قد غركيس كوركت قد غركيس آت من النار كميضا قوينت قد على محيدين كمد بني فينقذكم إلهو إذن بدبادية منها النار إسلام ممو إذنك بدبادية كذلك سيداسو يبين الله إله إذن عدين أيام لكم إذنك آياتك إسا القرآن كو إذين عدينا يا وحا الليذين كو عدينا يا وعوة لعلكم إذين كم مدنانتي إنا تدين آياتك الليذين عديين كو حنمت هو حن أوامل الليذين فرينا أغفرون تاو حا الليذين كريضي إسكا إلى الهل الزاد أيضا يهودي النسار نوى أدوين أيضا تلدوا تجياليون يا أيها الذين دذك آمنوا فريقا قايد من الذين كووا كامل قطو الكتاب الاشيئ يردوكم ايدينا قايدين بعد ايمانكم حقاعدكم ايسان كقلا اي كافرين قال لي ما ايدينا قايدين ايو كيف اصياد تكفرون او قالوا بيسان وانتم اذنك او تطلع الله اغرين ايو عليكم كوركينا ايات الله الى اياتي كوركينا اللو وفيكم دهدين او كجيرو رسولو صوبانيه ومن روحها يعتصم قبضه بالله إلى حرج سبب سبب فقد وحيدها خدي الله النوني إلى سرابين جت مستقيم انت وصل ما كما كان تسوس دغه اسنبي كو خراقيه ولشكو اور هم بنيكي خراقته كو أصحاب الرسول الله وحيد هي جيره قليل ما سو مارين مالين اول كدهوره ان كخنياي اخر كده ما نك يعني سبعتين وامارك الله إسلامه كلبتين وامارك الله إسهوله معلم نسكة وضهرك في عينيه نسكة وضهرك في عينيه نسكة وضهرك في عينيه خرابوا مع الناركين وما يعتصم بالله فقد ودي أولا هنونيا إلى الصراطين جيد مستقيم من دوصل. يا يوه الذين عندك آمنوا حقهم له اتقوا الله إلهي ذنبورتيك بقى حق توقاته عبصي هذا حق هذا يا أيها الذين آمنوا تقول حقتك بعذل علم الله يكوف شيئا حقتك خاص وحنا حملك لنا وكل يا يطيع فلا يعص إن لطعون من العازمين ويذكر فلا يعص عربك إن الله يأمر للإلذين ويذكر إنما حذيوه وفلا يضغ أن هذا لقازني إب كرقصي كبيجا وحنا قل كا سأريوحه سوى دقتك فتقول لها ما سضعتم قل كا فتقول لها ما سضعتم وها ناصيخة تنوها منصوخ إمام النوو فإمه الله معنى هزواء الدين وحيه يا مون تقول لها حقا تقاتل مركوحا لحميركا اللي مباصري فتقاسها قفا وحاول حقا تقاتل كما سضعه ولي دوما وحين وماذا وحين حميركا اللي مباصري وما جعل عليكم في ديني من عرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها كل حق تقاضى وانت لنكروا اذا ايدت كان لها واي مركاسه تاتم للمراد من الاولى ويعضيفي اما نسخ لا بضع محكمه ولا نكون انت ليس اغليسين كره ايش كما بابين يا ايها الذين ذكرتم امنوا حق الرويت أقول لا إلى كعب سل حق سقاطي كعب سني سحق إذا ولا تموتون الإيمان إلا وأنتم مديكم مسلمون أبوا جانس المهاة واعتصموا قفصلا بحب الله إلى دينتي سقفصلا الجميع عندما أنت ولا تفرقوا أكلت سجين تفرق اللماة قلا حي عليك مسلمين تا خب جودنا واحد خصول كودنا واحد حلب كودنا واحد أنتوا كودنا واحد قل كخلاف مجري ما في الشيطان با خلافه ويهير واعتصموا قفصدت بحبل الله الهي عرقيسي قفصدوا الدين تعبل الله جميعاً لمانتين انقفدين كمارين ولا تفرقوا فكالي تقين اذكر ربي باتي اذكر رسول باتي اذكر الدين باتي اذكر هدف باتي جناد ودد ونيسان نار بات كعر ريسان سيسو خلافه واذكروا حصوصاً نعمة الله الهي برواقدي عليكم وكركوا إنه إذ وقت كنتم أعداءً على هنجرت أعداءا على أوفاء لفة بين شدة ما بين قلوبكم إذ إنك لابيالكنا لعذول أطفاء صبعتم نقاطا من نعمتي إلى برواقيس صوت إخوان وراله وكنتم أول هذا هيدا على شفعة حفرتي قد كركي كركي من النار الثمذا فانقذكم إلى أيو إذن كبت ضاديه من النار كذلك سدا أيو بيجون الله الله علينا لكم إذنك عياتي بو إذن عدين أيا بحونا إذنكو عدين أيا لعلكم مذنانتين إنا تاتدون آياتك اللي إذن عدين كو هنونتا هنونكي آياتك اللي قادن أيوك وانتكونا آتمرك هوري مينكم إذنك مؤمنين إذنك من آآت أمتنكو يدعون داتك أغيارا إلى الخير وناك ملك ليشي مادان ويأمرون داتك فرا المعروف وناج وينهونك الربان دتك عن المنكر يحومها واولائك كون دتك وحكر رباية وحنا فراية هم يجع المفلحون واللبنين ودتك ولا قلداً جعاداً ادك خير خويا ليش إياك دعوة كلية كل لبناي أما دتك لا ليش إني دعوة مغلب كل لبنى وشي حاجة لا شيء مركز في ما ينيران يلبنين لكن دعاؤه يا رمضان حق الشجر اللهم هل بلغته سببته وحول هل قف هذا يلا أمرك يكون روح يرى المشكلة وأجيبه لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من عمر النعم فإذا الدنيا كوي بولا قفنا هدوسا نجيبن اللهم هل بلغت إذا لبجارة بفقد وكاظل هو عقل شجر قف كان ناجي يذهب أما دفكان الله يا رج، ما كانوا يحيونا المريه ولا تكون حنا عانينا كالذين يحيوكن، ففرقو كالاتج، واختلفوا اصدام رج من بعد ما موسى كقبل، جاءهم أوي من المبينات، أنت الله خلوا يجروا، أقوى على وصية واحدة الاشغال في مايو، حقا مركو يمد الاشغال فكانوا، وولائك أقوى حقا مركو يجادن كد الاشغال لهم إليه عذاب النار عظيمه وما عذاب قال لك إينا يوم أمار تبيض أي عدان دونت وجوه وجيال وان وتسود وحن مذوبان دونت وجوه وجيال لو أن مذوبان الذين بدتك اسودت أي مذوبات وجوه ويقال لهم وأحد يبلغ لها أكفرتم لا وجه ما ذا هو حلو يا قرنامور الدين؟ أصلماها أصلما نماذجك ما قد قالوا بي. لا وجهي صلى ما ذا ذي؟ أكفرتم وأتوجه ما واحد بعد إيمانكم. رميت العذار رميت إنك جل فذوقوا العذاب النار إما كي سببتي أكنت مهان جرت تكفر نعبك وبنية وأما الذين إذ يالله أي وجوههم وجه القول عداتي وفي رحمة الله إلى هاي جنة سبعة أي هم أيها في هاي جنة خالدون كوارا تلك تاس أغريي آيات الله إلى آياته نتلوها آياتك أغريني عليك أذيك الرسول شرفت لك قرقا أنكو أغريني الحق فنم أنكو الأغريني ومن الله إبماها تريد المدربة ظلماً قرد الرئيسي للعالمين أونك الله قرد الله ما قول وأدوما إلا أما ظلميه ولله يبكي لكي وحوليه ما في السماوات إنه ليالكوداد وحاكو الصغان أونه وما في الأرض مرى ليالكوداد وحاكو الصغان أوليه وإلى الله يبوينا لا إلى غيره أعد كلمي أي ترجع لألنا الأمور تليه لما انتظه ولتكن امرؤ منكم يدعو متعمه حقنا امه جماعه جماعه سيدعون قد كو يرى الخير وراك حياه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وين في كل بال وفي كل قرى في من عائل المسلمين مصر المال ده غني من لقم مرم قلت تكون اعتن منكم ليك مسلمين انت إلى الخير وعف في عام يأمرون بالمعروف واجب كي يسونها المعروف ليس كي له وعا ونقزن ويأنا هناك الريفان عن, عن المنكر سرعي له وعا اللغوين كري محرمك أي معرم لبدا أن المنكر ليس كي وولائك كوة سياسية لي هم إياك أي المفلحون كوة ليبانية ولا تكونوا آنين هذا المسلمين كل الذين يهودي النصر تفرقوا كل تغيير واختلافه إزخلافه اختلاف يتفرق أتفرقوا في الإجذام وريختلافه في الأراء حواليا وان إزخلافه يدان ما قصي خلودي على الإشكود جديدة ولا كلا تغيينا ولا كلا جورا ولكن لا بد هذا اختلاف كاره كديبو تفرقوا إيمانك ولكن لا ما وراء بين الإختلافه إيا إلا كلا تجمعنا سبب توجات النظر دي هذه الإشكودين مرجع جيله أصولا جرتا كالك أقوى ساكرتك ويهود عيو قيبسنتي كوي يتضباطاً فرق ما صارناه عيو قيبسنتي لبي يتضباطاً فرق مركاس الرسول قولي وستفترق أمتي على ثلاثين وسبحين فرق وماذا عن سدح يتضباطاً بين قندل دا سدح يتضباطاً كالله قيبسمي لبي يتضباطاً على الضلال خسوياً ميت كليا كتوصا ملكاته رسولك اللوه يديو اللي يري فرقة توصواته ملكاته يري وهي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم أنا بي أصحابك إذا ما أنت وضعها هنا فرقة هيتو كلك الكتاب والسنة يعني ألنك أجري واحكا لما أجري وحي قرآن في الحديث قصده آه فرقة الناجية كوهن إلى أكتبات بادئت إحلو حقا لَوَمُسْلِمُنَا إِنَّهُ غَلَبَ بِسَبَبِ اللَّهِ مَوْقِلٌ وَعَلَامَةُ يَهُودٍ وَنَارُ غَدِقَيْ وَلَا تَكُونُوا آنِنَ الَّذِينَ يَهُودِيَّةُ النَّصَر تَفَرَّقُوا كَلَسَكَيْ وَاخْتَلَفُوا إِسْمَاعِيلُ وَإِسْمَاعِيلُ مِنْ بَعْدِ مَا مُتَكَثَّرَ جَاءَهُمُ الْيَمِينُ الْبَجِنَاتُ وَجَزَاءٌ عَلَى الْعَدْلِ أُولَئِكَ قَوْمٌ لَهُمْ عَلَيْهِ عَذَابٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ وين بيليه يا يالعذاب دونا تبيضوا وجوه وجيال عدان دونا ووجوه أهل الجنة يالنور عيّة وتسود وجوه وجوه أهل الناس أم مذوبان ليس فما الذين وعى أي يسودت مذوباتي وجوههم يقوا وجيال خوضا فيقال لهم توبيخا أنام برتدوح الله دونا أكفرتم وواحد قالوا دونا بعد إيمانكم حق عداتهم إيسان كالقبال ففي أقول الأنمية العذاب النار بما كي سببتي قد كنتم في الدنيا كواهات تكفرون كواهقة بانية وما الذين أخيارت إذا ضد أي نورتي وجوههم وجيالكو أي نورتي ففي الرحمة الله إلهي جندي سجدهت أي هم إياك في جنة خالدون كواريا تلك تاسل أغرياء أيات الله إله أيدي سي قرآن كهو نتلوها إله غير الذي أغرن عليك اديق الرسول محمد كركر يا انكو أغرن بالحق يرن ات وما الله يريد ما يريد الله دون ظلمن قد رايسي بالعالمين انكو الله قد رايسو <تصفيق> ولله يبو علينا ما في سماه الى الريال جدود وما في الأرض قول يا الريال جدود خلقا ابورس فمن كان ناسا وتصرفا انتظر الساعه الاولى الله يبوينا عقي هيا ترجع الامور ترى يلما انتم لو اليوم كنتم خير امه ام انتو ابو وينه داومه النسيه عليه الصلاه والسلام حديث يقول شيءي ويري انتم تطمون 70 امه تدواتا امراض سقالي اللحدن أمد إذنكوه الرئيسي بعد إذنكا بميستي رئيسان أقاسا عليه الصلاة والسلام يقول أنتم خيروها وأكرموها على الله فدباتا كاس أمد أي سقالي اللحدن إذنكوه الرئيسي إذنكا التطواتا كي ابو حسين تنقو خير بدا با بإذنكا لكن خير كاس أمداء لقى خير بداي يا أي آب الشروف نلاشدكو ماي عماية ونالك دونتا الله اللاشدكي تامرون بالمعروف وتنون عن المنكر وتؤمنون بالله والرسول ثلاث مركض يشام ضغوفي عندي قال تعالى سدوء اجركمتم وعلى هاتن يومة محمد خطارقوه كلع يومة محمد وعلى خير أمة ومدلعك تنقو خير بمن ومدلعك تنقو خير جماعه ومدلعك لجماعه بدك بني آدمك كاملة Omaa käykö mitä ja ommat kaikulle, diin kaikulle, damba kaikulle, tekma kaikulle. Entä ymmärrätkö, melkku ollaan ommat, eli yritä ommata. Tän uuxiin, budan päätin, asua uuxiin. Ommat asua lasoabiin. Linnasidat lasoabiin. Ommat jätäkää uuxiin. Tän uuxiin. Lasoabiin. Tämä on عن المنكر الحماع وتؤمنون وعد رميسان بالله ايب سد حدا السبابات بعد وخر البدنتين اهلو الكتاب يهودي النصار حدي ايبر رميسان كان ايما كاف باخيره فعنا بندن الله لكن ما ينجيل منهم وعد بنساء الكاملة المؤمنون كوا يبر رميسان الله السلام وأكثرهم بلانكولا الفاسقون كب حديثي قالين نخذن لا يضروكم إذا نبي كريم مايا إلا أذا وحي الله في لقاه دياسيو معانه وأكثر إذا مايا الكلام وهي يقاتلوكم هذا إذا لا تعلمان يوكلوكم وحديثين جاهدين أيضا أذبرك ذبرك ثم كذالك لا ينصرونا حتى بلغ جرجال ماي. كل قصيدة آية من قصيدة اللغة السامية، من أن كآية إيشيكيشوا بنو يهود، قاتن هذا في فلسطين، مسلمين تلاقي أحذي ترطورة، عروسها وين بالله ديرك، عروسها رقي دل ياؤ، ناجا رقي غبي ياؤ، يجيني كلوني بعيدا، كل كلام هاي معناها محلية، عروسها مايعلودي ولا يعترطور خدي أوف قالوا وإن قول خاني إبه وإيو قاتلوكم هدى إذن لذك هاللما يولوكم وحيدين جهدين أيام ألا تبارد أبه عرى يا مسلم هداته ثم كرقبان لا ينصرون اللوغر قارمه يمن كيشدوا هبوشيك يهوده ضربة وحال لقودة جيهي عليهم كوركولا الدلة تبارد فا كوركولا لقودة شبهيه أينما ملع لماشي فقصوا فو إلا بحبل حريقنا يقب سيدان موبيا من الله أي دينة إلهكم إياه وحبل هشيس من الناس مسلمك أي إله هشياء وابعه أي يهود لنهدان بغضب حرائب من الله اللكثم وضربه وحاليه علي عليهم كورك وظلقون لبتك المسكنة دل إيافه الحمو يالك السبب كوحوة لأنهم يهود كانوا وحي النهدان يغفرون كوى كبرية في إلى أي ديال كيبا ويقتلون ويخترون وائلين الأنبياء نبي عاشلتي كزكريا ويحيى با غورين غير حق جدلان أي كغورين ذلك سواك دفقو بحي وحو بما كي سببتي أي قانون نخذ بما كي سببتي عصو أي عاصي نما فلى وكانوا وحينوده يعتدينا كو حدا جدبه شي ناس نمن في الليل وما أنتم مسلمكا قعنكو كل كلك إسلامي ما ينجرين إدعافكا لكشركا أيو كنتم معاذاتين خير أمه أمتكو أهو خير بدن أخرجت للصاب الحيو للناس يبدأ للصاب الحيو تأمرون هوات السفرتان المعروف وناغا والتنهون هواتذكار يتذكرون عن المنكر منكر كانت ذكرتان يحدين تلقون كلاهو وتؤمين وعضروا ميزان بالله معبود العقا ولو قرآن ما نقومه أهل الكتاب كتاب دفل السيئة حتى إذا الله رميّة لكان إيمانك أو حنو الله خير المتفعنان بدن لهم إيّاك من المعاكمة المؤمنون كو حق الرميّة وأغترهم بضا كوبنا الفاسقون كو دينتك بعيون لا يضروكم بذنبه مايّة إلا أذن لبير ماهان وإيّ قاتلوكم حتى إذن الله تعلمان يولوكم معيدين جهدين أيّا أيان. ثم لا بركة الدين جه ثم كجدال لا ينصر لا كجاري ماي غريبة وحالة يلا لغوشة بيجي عليهم كركا أذيل تدرحوه أينما ملا الله ماشي ثقفوا لغوشة لبا إلا بحبل حرينا كم سدن من الله بكيمت أو إسلامنا ياو حبل حري من الناس تركيم المؤمنينه المؤمنين شيشة أو باو النقطة يغلب من عرائب من الله كلا نعذا والله رب وحَلُوجَ شبيه عليهم كركودا المزكانة تدل ذلك السبب كوعود لأنهم يهود كانوا وحيد نعذا يكفرون وبنية يا ياد الله إلى آياتك في بنية بي ويقترون وحيلاين الأنبياء نبيا شبيلاين في غير حق جدلا ذلك السبب كغضب على عرابة مما عصوا بسبب إجانيهم عشني ماذا يرد عصيان سببته أو وكان وعينه ذن يعتدود حدوده كوجبة حلاشه كوجبة حرامته ووجبة خمتة كوجبة بينته ووجبة حقه كوجبة بعض الك ووجبة نهذن سلاسعة ذوجد عليه وكان وعينه ذن يعتد كوجودة جودة والله أعلم